ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن استقل الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرب النور مدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله فينا عنوان محاضرتنا لدجي اي اخو صاحبن حقوق ايضا ان شاء الله تعالى وحكاة المانوذرنا موضوع عاصم وموضوع آد أمهما شرق المزرد كله إلى آد أمهما واختيالاً دمبع هذا موضوع إنه قمارسي يلي إن بدني ولا تنمضى حليلين تأخذ حليلين سأدا وين <تصفيق> تيجى سأدا وين يان ياب وين تيجى شريان إنه يكون حلان أغراض دنيوية أما هم أغراض شيء مالية أما هن أغراض شيء قبلية فوق ده انتلمان دونا كم ساعة صنع فوق مفصلة يدور كل شيء ما يكون واجبا وما يكون مستحبا وحي واجب يوحى مستحب والله انتلمان دونا الحقوق عامة حقوق وقودهان اي انسي قود سقودو تاقي دونا يدا ولبنا او حقوق لكم دوان انتلمان مقام قوان قادة هين حقوق اللي اچه الو عدة اسكوله هوا دكا مسلمين مد سريع مد هنساء نور الدوناء مغلقف كمسلمكي قفك مسلمي مسلم وقفك كالحضور داينو الهاليو وامد تلات الماما يابي تاونسا موضوع عزي وحانوه أمام الدوناء مقابلة أهل إلا تعريفية كو أساليبتا يوالبينتا شرق وتحقيق أخوة هو الشياجي صفاتك وراءك مسلمك هي المطلوبك وراءك مسلماتها هي المطلوباتها وسائشة كعالون استقفتها هنا قرانيها أخواتها الإسلامية حقوق الضوء عن محكم هي ثمرات الأخوة أخواتها من الثلاث سنة سمرك الوال والأجسن سميسته حيا أباها خالخالين كما أمام بطاقين كما وخوّرة هي تنبيه أن كسوا بالرغوين دونه أولا من تعمل تعريفين وغوفل شرع دو دو مش دونا. أن شرع لكسوا بالرغوين فعي سبوت التعمل ويأتي بإمين مستحنة دوه دوهان ومشهد لكن إنه الوحي نساءنا قفك السوء مسلم وقفك كل لو منتشي هذا إن أنا كلام أتكين وحكاية أختها المسلمين تقول الحجوب قل بنسولينه مركب جود ولا يلاه من مد دي و كي ولا فراق كي من قف مركل كده ما ضرير كسلفة يا في صحبة رسول الله، منت كان مركل كده يرفع قبض وسياط كنست، فقعد سوا السياط كنست وقال مركل قف كنست ولا تني ما جاها، يا لو لقفله السعنة يا من من إلهي ديرتو شناره، ويا ولدي أكرتاه، إنه قفله الديرتي وقفته شناره. هي لن شئيب دوماً وصيلة لها تحقيق خارك الله يا يوم هي شرق السلوة المعمر وكما أبداً مرض أبوه مرض أمياد حال مرض أخبه قاع وقاعنا ها نسلو لي صدح الدماء السلوة قلت عن حادثة لن شئيب دوماً مدوى قلت بأمت المارد المال أولاً أخوة لأ أخوة في والنسب وقو قرابي النصب لو ما بده و انا لو ما قص و انا ولو رجله اسعفاته هذه يا الله لو ما قص و هيام بده و انا لو ما قفيت لك انا في من خارهم و انا وعلب شيء غميت كم يدور رأى رأى من باها إلعيت يا رأى ولماذا يدوري حكا تغييرك يا نصر وكرا. كما قيل أخو ماذا وعى سوق الله قال يا أخوة الإيمانية وعى سوق الله إسلام الله وتعالى ولا سوق الله غمتعى شرع الأوحى كتر مأم إليك فإسلام عديدنا صحبا وتوصلين من الإسلام لكم ذو من قولها رحلوا أنكم قرآن كإنما المؤمنون إخوة إنما حسر حسر كانوا واحد يدلي يا الله لكن ماذا المؤمنون إخوة وحو دعي أمانهم ولا ولكن قلت على حق تحت سيدنا إلهي سبحانه وتعالى وآياته ربنا الله وكركوتي لما هيته دوتك المسلمين تيرى وآآآآ واحد ان الاصطلاح عاشر رويته إلى المركة اللي دورهم هي الخطوط ورخوة فعالوا الذي يجمع بين شخصين ينتميان إلى دين الإسلام وإن لم يكن بينهم اشتراك في أمي أو أمي معناه وراغ الله يقف في السفحنا الله يقف في السفحنا والشرع الى إسلام كيف تفعل الى الوقت وَلَمْ يَاوْ كَدَحَنْ أَبْ وَأُمْ وَأَيْ يَآفَ لَيَ كَدَحَنْهَ معناها أصاب ليلة أهل إذن هكا رحينا أبسه وأخوه أسوبي وَلَاكِنَّ مَذْرُوَ عَلَىٰهُ أخوة في النصب وأخوة الإسلام أخوة النصب هي قليل كأهل هي أخوة إسلامه تعاون وأخفوا لا إسلامك ولا تنيما لا إسلامك ولا الويه أي إلى أنت إلى عليل يخوضوا المسلمين يسكون اليهودين أي المخشين دون إن شاء الله تعالى شري الإسلامك وداري فربنا يأساليبك لدودون أي أخوة تحديتني إلى قتل محمد وعكمل إلى هاي حسرين بين الجريج سورة الجرائم عيد التمرد وشريه فعكمل إلى هاي وجمو كشاجي ولا تنيما إسلامك الأولى إلا أنه سبحانه وتعالى سورة أكبر سورة من سورة آل عمران وحيد أحتاجنا صحابي مصورك الرميسي مدينة القناة للا تدي ضلالة المصائف الدحي عليه إلا أنه كبر منهم والأركاد ليس سبب أولا ليه لكن ولكن لا أصينا نعمتها شكر أيضا عمطي فأصبحتم بنعمته إخوانا إلا أنه هذي عين النعمان <سؤال> إلى هاي الشيء إلى هاي هو هالمجد المقدّم. لما تقرأ ده حديث نقول إلى هاي أو الرسول إلى هاي ده. ما دام هو هو خوات النعمات هاي إلى إلى عضو. الله بفر قف ما يفسين لكن ما بره كرتا. قف لكن ما حكنا كرتين ولا يلا بكرتين. هذي عيد إلى ما أولئي كالتب؟ قلب إنسانه ما سؤاله إن كالتب؟ نبيل محمد داردوني صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما علفت بين قلوبهم ولكن الله علف بينهم حدث بإلها يتقونك واحد ماليا يؤردان اسماء سعودين وقلبيين على اسماء سعودين مراكبتين بدل حسواء إلهي من لأكين جل وعلا إسو سعوده وليو ورمتدري وحاله أشعر إليني أمين يتحي بالنعمته فأنا ولمد من الأهلين فأصبحتم بالنعمته وحكتشرا إنا يبع أنت نعمتها سي شكر شكر النعمة قيد للنعمة الموجودة والصبع للنعمة المفخودة نعمتها ولمها بنقا وحيى عيسان نعمها والكوحدة تدنبالا لأداء السنوات وكوسو أتلبالا وكوسو أتيجا لأن إن عذاب لشديد هذا دين مع النقدان والدين نعمل الزيارين يوم النعمان هنا فلوحة بيسيل وها نكون شوي نعمل هنا كون شوي بس كذي بيكون مثلي زيار يسوع كفروا النعمان سبب الزوال النعمة الموجودة اللي وقفوا في ريانة النعمان اللي ترتزقونه صيب عبيد يسوع وعترقة وخولة شرع وقتل ما من قف ولاكي دليل وتشعرات إني لا هيبة وتشعليبة شعريك يا سيدا أبو غيره شو فعلى صلى الله عليه وسلم أنا رجلًا زار الله في قرية النخرى ننباله صلى الله عليه وسلم مدالك للشهده إلهي برته تعالى فأرسل الله له على مدرجته مركا فلما هتو عليه قال أين تريد إله ومن الشوطه قد يلي مداله مغرب به تل يتوحي كل مرك يحقق السعطة ننك نو الله يسر زيانانه هتو السعطة قال وريد أحمي في هذه القرية فعن تسعد أبوه لأولا عن ميالة القرية فعن تسوزي قال هل لك عليك من نومة تربها وحكول الميالك على هل يجب الدين أسعطا أو امترا مثل الدليا والأسعطا قال لا غير أني أحبنته في الله عد وجل فعن تسعد أولا عن دليا وحركة وتعالي فعن تسوزي على فقال الملك إني رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببتني فيه وعقول أنه مسؤولي لا يكون صدر إمانا معنى مرضي لا يكون صدر وحانا كن شايد إياه بشارك بشارك أسنو وحيتاه قالوا ما دره وشئتك لإنه دغوتكين وعنى مزيان يدر الله من زيارتين إله هادرتي وشعلتين وشعل يتوب مشاري سربيني حديث قاسنا مسلم أي أورية سنو أكرا إمام مالك موطع أوروه كورية أحمد محمد الله مسلم تلو كورية حديث الفكسي برب كل إله يغير جل وعلا حققت محبتي للمتحاربين فيا وحققت محبتي للمتزاولين فيا وحققت محبتي للمتبادلين فيا وحققت محبتي للمتواصلين فيا وهي ولو وجود تعال قيم امجاعها هي قفزك ولكن إلهي دمت مشعل إلهي إلى سوزيادة إلهي دمت خصية إلهي دمت حديث, حديث من أوفق على الإيمان قلت ماذا إيمانك ملاعه بصر لي حديث كان من قزار ورنه هو رسول كيني أوفق على الإيمان الحب في الله والبعض في الله وعلى بصر لي قلت ماذا إيمانك در إله هيا لفت على عطا إيه در إله هيا لفت على عطا وقال يا الله إني ظاهرا مقطع حبك إله هيا درتي إشاريني لكنها إن شاء الله راح الدائمين يروح بابيني آمان وحد كانوا غادي لو كان في عَلَى ما سي خوفته مش من فوق هذا الشيء من اصل شي اشياء من الدار هاي كبشال صلى الله عليه وسلم سافر ما له فقال يا محمد إنسكي أعراضي وهو رسولك إنه يبقى قيرين وما إلى أحسنين رسولك أبقى عليه الصلاة والسلام رسولك نصيدي هو قيرين وقيت شرابه وقيري وهو رسولك قيري قفوا لما عنده تأني وما عنده بأيامه رسوا بحياء عدة عشرين حنبا مثل في صالح عامة عشر سلف زباطي طريقين من عليه الصلاة والسلام وتحب السلف والسلفين أم تحب البدعة والمبتذعة هذا ثيقي إذا تعيش إذا تعلن هي عدا لما تصحح المسيح وأكثر الله دعاء محبة إلى هذا توحات على الله شيء يترقى عليه العظيم شيء أشر وينكرت اليوم الحديث كلام مسلم ورنايو الله يقول Aina <travail> al-mutehaabuna bi-jelali al-yawman zilnuhum fii zilni yawma illa zilni kuwya ni yawwiliye suça'la din man tawahanun halein ya man tawahanun halein syirin hale kan huyyan ima an labdiga bi-jelali huukutus ya ilm mahabbaru ayyete ikhlas lamada shabdiya lulubayin wa shaydi doonan ibaret وعلى جده يوصيها بالاكتساب حلاوة الإيمان ووصي لده على كسر كسبان كرتون أما وجد الإيمان كبد كيسة أكتواني كرتون هذا على الإيمان كمعان كيسة بدل كيسة راهشوف وعين المسلمين تدل عليهم شعاراته سير الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل فيه وجد به ابن حلا وسليمان الموقف على موقف كسر غيره طلعت دولار مغذة إيمان كمعان كم كيسة ملاد إيمانكم معان ولا مبولة. قف في اخلي أخليه واجعلنا يه. بإخلاص وتدبر وتفكرين وتفهم المعاناة. قف كثرة جراني معانك. وعما درك إيمانك الجراني كلام قف في القرآن في في سورة مسحة جراني. قف كثرة أنتم كذبوا شبه سين. سبحانه وتعالى. ندمك إيمانك معاند سوهيلا. سدات جلست على فقر كذا حولين لو يعلم الملوك وأبناء الملوك. ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوخ هذا يجب أن ينبقى هذا يجب أن ينبقى نعمل أن يقول أنه سيقال أنه سيدينا ومشاركين العين سيدينا ومشاركين العين لدنك إيمان كأوهر لدنك إيمان كإيمان كسيوب الدمية فقال رسولكم قشايا أن يكون الله ورسوله حبا إليه لما سبا وما وعا كل ذلك وإن يحب لا يحبه إلا لله وإن قفت على هذا الآن ومتعه للله نوياه لوحدك. إلهي ديرتي وتشعلي. حضوا قف إلهي قلتي وتشعاروا. إيمانك الذي يقسم معك يسبوه هلك. ترى صدقه هلك. تعالوا خده حيا من فيه قف كرسي إيمانك. تعالوا خده حيا من فيه قف مسلم كهيل ولاك سنا. صحيح مركز تيمانك دوحة بوه يكشيعها. وحكارته ياله وإيمانك دوحة ضعيفناه. سيدا يقدي إيمانك الذي يقسمه الإنسان. صاحبك كقول الله المعاصي فعلى قبله لا ولا قفّة استعال إم فضي بنيه هيك تعيشوا فيه بنيه قفّة كلا دلله هيك تعيش لا بقى الله يشجع ك ك كلا يشعل بعشر بدر إمام البخاري قال مرفق كوفة قوية شدوا خلف من حبان سعيد ليس أما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تخاصمان في, في الله تعالى إلا كان مفرماهما أشدهما حبا لصاحبيه ورسولك عليه الصلاة والسلام لا وقف في الآيات تسمع على ذم إلا كتعاليس سيب لي وقف الكذب درواش علي هي عشر منهم رسل كريسم الله عز وجل سدواك إيمانك يومئذ سبئ هي أروشه من أحب لله وعاقب لله واعترف لله ومنع لله فقدي استكمل الإيمان فوهو بدعوه على ذم الآيات إلا إذا توحدي إلا إذا توحك شرقيا قف كسيماني وعندما يسترتي أي رسول كله عليه أفضل صلاة وتم تسهين سيرك رسول في الولدي نسي بيدي لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا ألا تقولكم على أمر إذا أنتم فعلتموه تحابتم أفس السلام بينكم رواه مسلم أبو داود والتنمدي وابن ناجه واحمد بن حمزة ورسول كله عليه الصلاة والسلام إلا إذا تدعنت لترسل تعتى إيمانك المودة ما يستغنى فما على لا تؤمن ولا جماعة ما يأو كلامنا فيه على إله <سؤال> سبحانه وتعالى دلت ورجع لري دلتنا وحنا عدلتنا في بعية دلتنا وحنا عي مسعيشاس ووضع إيشام يزالي تشربه وامع تحقيق لا تحقيقنا يوم وخذوا إلهي دلت قفاس ورجع لرس قف إلهي دلت ورجع لرس ولاك الامير أو صف من الإسلام الشاقني أو من أس أس في وأن يكون مؤمنا الدول المؤمنة هاي انتموان فاعي لا ينفعه الدولة لا يمرافق اما كافر هي هاي الحقوق كريم الرسول وعن رسول عليه السلامة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا هل صاحب المؤمن ما يوحك لك قفل الله صاحب جبال يمين لما ينحي سواق السعوداء ولا يأكل طعامك إلا تقيم انتظى عرضنا يستسر القفاء لك بقانيا الموياني ابو جاودي تنميذي احمد داري الله حديث كوريه وانا حديث صحيح. سيدا تورح يمن كملا أو صافس قفاس ليالي ويرام المقلين قف شرقي ليالي يري سنيا قف آسيا ذوب احتقار في سمينيا محقرا للذوب بين المقلين سيدا وجد رسوله كده الناس إليه تذكر كده وبدأ فقال <تصفيق> عائشة صلى رسول الله يا عائشة إياك ومحدرات الذنوب فإن لها من الله قالبا عائشة وحن كاعدت دي إياه آديدا يا كاعدت يا رئيسه وين يريس وايو دنبيد عد يريسان إس إلهي عد وعود دي دايد دايد أم لايك ضد أيد دي دي لقد تحاضع لأخو مدول أكثر في الملك السوق الغري أي سكان الوحي الحاجة في بسلعيستان قوفك لنبيل يليسان يا ساسو قلت لديه رسول الله عليه السلام أعكب إذا أصرفت أن يكون متبعا إنه مغضف متبعا أن مبتدع. لا يكون مبتدعا إنه مغضف مبتدعا صاحب كولا سنة سمئة سنة سنة مغضو صاحب ما الكتاب وكل والسنة لبع وما كان عليه سلف الأمة كتابك إلهي يسنى رسولك يسعى رسولك يتعلم أنت أتباعي تابعه معك في الظلام أنت وأنباعي وإن هوديس الراعي الشيخ هوديس الراعي في الخنق المراعي طريق كستور ودريق السلف لها خلافها وإن الكهر أو كسمور حديث سلفين ترى دريق وإن كبدا يرى ودريق خلدا وشاحة يوقدت عام ومعي يقول ومع بني صاحب لكتب فعليه في انتهى وأنا تكلمت وطول استحيسي. هديه هنا هاي قصة سلفية. سبحانه وتعالى قدر الإنسان. ما يكون. سلفي نوا تعريف تعريف شجري. كتاب كإلهي منه بس تبعيه. سلَّه الرسول كنه بس تبعيه. وحَيَّ كُفَّ أستلام صعوبة رسولك. يا تارو أنت أتباع تارو إنسان حذات هني بس تبعيه. بس قليل بستاره. مين بستاره ما يشدونه جو. أيش دونه هذا جو. وقت دونه جو. سلفي قال لي ايضا ان قل راك يراقب الناس بنفسك من الذين يعبدون ربهم بالغداه والعشي وبدون وجهه ولا تعد عينك عن تريد زينة الحياة الدنيا وقال سبحانه هو قد من أناب اليه إلى آخر الايام اه يخرج الذين كنت معكم ادم مؤمنيك الى اله البرقيس سبحانه وتعالى ونعم حميد سديبي اه, آه وان ولا وددا توسن صح دهو ده كتابي السناء ويون سامسي يو فهمه سجل الاعمال خير الناس قرب ثم الذين ينونهم ثم الذين ينونهم وددا سين للمرض عدي وددا مرتين لها صاحي عدل هو لو استبروا وليبا وان يكون هذا هو فائدة قوطة وحباً هذا هو قوطة أدوه أحد أطران في لكن كورنا هذه أدوه أدوه دباتات بوية وهو أينما يوجه لا يأتي بخير هذا كايب الكورنا لا فائدة فيه إذن كي قال مقبال إلاك أخذك إنه لا يسعى إن أخلاق السنة ونحن نحن نحن أو قف الأخلاق السفية أنت ويهاي يوجد أنه هو شرد لأنه يبعا قف إنه قف قراء خير يا أولا هو أنه هو المتعلي <سؤال> ما ننعبه ما ننعبه كل يدر ومسلم كتوسن ما نتعليه تين كي عرب وستغلنا يا أمبائيين تين كي يبهجي سمعه وقف دين شيري وقف قراء نور ابو نصعده وقف قسمه دقي سكره الله علي مرك وضعك يا الله الله علي مرك ومان صعده وضعك يا ماشا محطم عرف كي يدعوه الف والراح جنود مجندة ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف الواحد اللي هو سبحان الله وتعالى وحيدا عيدا كان الرئيس قلت اسرع عليك يا هانم وحيث شافوا يا وكره يا والله تناكر منها طرف حديثكم مسلم بيقول قلت انا دول يا رب لك يا عماني خلي انت والله سنه الى السعدان والله قالوا له هذا إن فينا أتنيه برسك دعي من بين مشايخ الشيم أن لا يتحبك ما قاتلوا مسألة لا اسم مسألة قفوا على رسل كرام ما ها قالوا هؤلاء مسلمين تبوك على القار يه مسلمين تبوك ما ها مسألة ولا تلوه إنا قفتي استود دعي إنا ولعت إله دكتي وش بدلت طبيعة ومثلهما وإنا خلاص دولا يسأل والله كسب الله قارنا قفتو كلاش خلاص والله كسبنا إن كستوى قلت أن هذا سوى خلابسين ومقتصد منه وقت النساء وعشاية جبالي هنا المسألة الأسماوة مثل ذلك وعادت أنه صعي هو عاون كاركة إن أتسمى السديد وراء إلهي درتي أدول على الهنان إلهي درتي ناوتي علاتي أما الضبهر والمسلمين أهل الحقا إن أمتكسن تهجيرا إلهي ديته وراء وليتي قبيل تشويش كستوى قلت أفرنا في الأحراب إلهي درتي ونقول له لأني أميسك الدائ ина توستو تتحط فيها قدام والصايت بقاوين تاتلتا هذه انا بقاو هذه هذه وين مسلم ما راض ولا همي ولا وين مشينه ادوخك كذا يا عليه الصلاه والسلام الى فقال رسول الله انني ان يحبها يا لله اقولك فقال عليه الصلاه والسلام اخبرته وعقول موشك الى قال لا قال واكدت ان تكون اني في الله الى ان ترتي وان ابوك تش عليك فقال احبك الله الذي احببتني له وكون لا جبتك على طيب حقك عاد اذا كان سوق زي في الله فذكر ولكن الى ان ترتي نيمه تشلا بو نيمه في الله الاه ما لكن صوت كي الا قفة مسلم كي قفة كلام مسلم كات هدور الله إلى مكبوين وهي مكوبة هي طاعات إله هذي طاعات يسوع هو الشغل يسوع الشرك شرك استفكار كريهنيا سينو شيء قد ينوح يا راحه وقيو الله كنوم هذا راح كمل معازله دين بيع ما سمي سلمها دين بيع كل قاسم الصيد أو بيع كسره في سبعة كنترجنيا صل عليه صلاة السلام حديث رسول وحيابا إلهي سبحانه وتعالك إسها طاعة إلهي خيراتك سيحاك إسها تعالك ويأت إنت أسيديه إنتا هذا الفيديو ما سألت أن أرادت المهم فأنت أرادت سينة يا ثامرات الأخوة ورأتا إلهي بيرت من رمحات نور بيحبتو قوة ستاعد أولا هفكا. مسلم كا يقولك كلام مسلم كا إلى هذي تيجي وجه علىه فمرضى الله رسل بوصلة يروه إلى هيك عيدين وحكمه النكرو هذي وجه علىه وحكمه النكرو إلى هذي من الدنت على أضرار ضلكس وعبادات يطاعات طاعات خلف حكمه وراك الجلاء تجعله وحكمه فرائدة بدت بدتة لما الناس يقول يجلس وراك الجلاء تجعله هذا وجه علىه من هاي جعل لوغييس يا افكيس دغييس تلا وهو ادكي او لا لايا خير هي او شرط كما تبته هذو احنا دين السنه والسنه كما قال وكما قال يقول سبحانه وتعالى وحديث حديث بخاري و صحيحها واكرمت وذا ورائك مسلم كا وعاتون فائده تاكلين تيسه هذو يدو كسينيه هذو تلفي عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور وقت ما نقول مسلم يتجلى كل ايات ويستنصحك Hado kung iyan nasaan o nasaan? Paakamay na chela ung kis, paakamay na tala ni kung kailan yu. Kailan yu at kung paayda upo ako makataris na? Paakamay na yun yidi. Hado umal yu nista, umal kinsin mahkasi. Hadi umu chila haya chaa, binu mu chigi siyong kung kaganda o kung kailan sa manabir المتحادون بجلاله لهم منابر من نور أيها الأيها الأيها كيف يمكنك منابر نور إليهم هذا ما يقول إن شاء الله وقوضه لا يسكوا الله أنت أعطى مرة أكيد قد ابنه فقوضه أفر بلانتا وحامنا سيئا يا صدام حق إنكبه لنبان حق أنكبت المهارات وقري أفر إلى صدام حق تقريبه نتكا سنة الدليل أما حديث أما لا حديث من الشارع. لكن في الأول ورسلنا وحامنا سيئا ورسلنا ويحي أضرقنا الحديث السابق انت كان عمدين بواندو العراء وعكمنا اللحظة حق حديثكم الشابيك وفي الرسول قل عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ستم قفق مسلم في قفق كلام مسلم في حقه كله يوالله وحقوق أولى وذاجه رجئة مدير يوال إذا لقيته فسلم عليه حضرقنا أن تؤسس السلام عليكم كله حدو يساوك لها سلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كله إلى نوح وإلى رجيت بتحية فحي بأحسن منها أو ردواها حديث الله إلى متكلم عنك السلام بذكر ووجه وانا هما يديمك ووجه هما لفتاه هل كان راحي ماذا السلام عليكم وخير وجه وان نودنا وجه وان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا من العبودين عليكم السلام نبص لكن سامن تزيح بقصير ما. إلى هنا كنا خوين ما رأيت الماء تا. كأفعلات كتيرات. حتى إنكما لبطرقة سلام عليك. سامن تأتي فيت نكبلا نيسو. أوردا وده هذا لسال سامن تامو سامن تاسيب بدت تا. هاي شركة يصير برا نيسو. ولا مين هو واحد يدهلك؟ سامن تلف تيلا سيهوس وردي حرام عشين. ويفت لنا كرنا سكبلا. سامن تياه دباقو فدينا شكر الله <سؤال> لكن السلام عليكم ما أصله يد ردده، هذه لكن هذا بدن أيقليت شو بان، أما دمر بدن أييني، أما السلام عليكم سبوب، اما دوابد السلام عليكم سبوب ترى وعليكم السلام توص بالله لكن هذا لمدينة قرط، إذا كبرتم عليه سبعة صور بحدان، كتنا أعدادكم بكرة سوادوا على سبعة هذا، توضف غيرتي، بأكبركم من سواد ودجير أيها، أفتي عبد الله سلام مسلمي سلام تيي لقنا افدي هل بيعه انا ما راح ينلاموا ولا قلقان كيف يري يا كيف راى المسلم يا خوري ليه كيف يري لا قبه قاعد ماي سلامه اسلام المسلم هذا ما سمعت الدين ماي محاوله اترك دينها لي عن بدعته سيب العدل سو يستمر وهيا بتبكي مع سيكو دعى حتى سنه اللي قاعدين يدوروا في باي <تصفيق> وعلى سلامه الذين كلفوا يا سعاد رسولك كمو قال مخليته روحو لا يا سعاد لا سوحن صلاتك ودنيسه مرضك هاتي مسقمو على القاتيم السلام عليكم والله بعدي مقاده والله ما كملي هادوس يا حركه راك تتعذب تكب على داين على والله الدنيا والله راغامه والله الدنيا والله راغامه ددك قال ما وها يا مسينه وقتي من قال له وسوم قوين هاين قلبي يعدي سلامتك قال ما دورتك سوغارص وحاله أهل السنة في هذا الزمن أقوى طائفة، وطائفة لا مقوى ذبلها أهل السنة. أما السلفين تو هو ربع بدر ك يجاو مربع عبد. نم أنا قط لا قط حق كتابك سماه بفهم سلف الأمة أبو بارغي بدر ك. ولا بخانيان. واحد الله السلف ثمانية. تكوا جنا سلتين مقتنع. فيغا خواركا سوتو بترون كترب من عندي شي حاجه واش بيدك تمشيتو فدوا ولا غير يلا قلتها سوتيدي لكن هرسماتك زوين سيدي او جهامو ديالهم سنين قوينين ها هادو عفوا المستضعفين هنا حقا هذا الشيء ما نحضينياه انت انت كتب كما تصارعك قف ولاكي اذا صاموا ويوى رسولك يريد فين كان صائم هل يصلي وان كان مفطر فليأكل مسلم بوري هذين صايمين ورسولك يريد يصلي أي فن يدعو هادعو كان مفطر فليأكل هذو عفريه انا وصامين هلق انتوا وهيك سواء كنا على ديني بي هاي بين وإذا ila atasa, fa hamil allaha, fa shamuthu, hafubuhu unisamu rasul pehili. Wa ilaha umma hadiyo, ya rahamukallaha wa qi. Fa hamil allaha wa qi. Taytia silawa muktabharati sa suellyya. Hadun ilaha umma hadun وَإِذَا مات فَاتْبَعْدُ ها الدول بنتانج سراء حوار البخاري ومسلم حجيد كان بخاري باوري. مسلم باوريه وعا كبه لحكول مسلم كوله ايه؟ اجتناب رسول هنا إن التفضات والتجسس والتحسس هنا الضرباء لو الكيسة إيهن الجيش والقشي هذا حضار الوابن أسكيله لسيه كنه فأسكيله لنسان كما وامرهم وحدنا ولا هم اما بلوته قريبه وغالب القدم ومطنه حاله والله عن الصينيه تعكركم دي انا تتسسسين. تتسسس تتسس كنا وايش شيء نقول باربارات تاريخي مز قال هذا بره دكوري إلا أن في ولاة التسسو هيسبصاسينه وإن دايت بعض الناس على ما يخص بالأعين تسس هو خص يان الله عنده والتحسس يكون بالأخبار تحسس هو مرفقها سلالة جد يعقوب إنما يسيب له كل يابني فتحسس من يوسف وأخيه ما إنما يسيب له المكول فتحسس من يوسف وأخيه وعطي أسد الروح الله فتحسسوا معنا ورك رصوفوا على صور صوروا ورسموا عنه هو وغاك الدهالي وعاكما كنت حسدك هنا تكيلها رسولانا حسدين تباقر في التدابع إن إذا نسوء على الأسانة إذ كارسين هنا تكيل الشيسة السلام وإذا نسلاح ذو إذا رسولكم حريياكم بالظن فإن الظن أكده الحديث وارملاحكم إذ كيرا ليه ملاحكم هو وكاوذبا البلاد وغاك حسسوا ورلك إننا ولا تفتسوا حيث فاسنا ولا تحاسدوا حيث حاسدنا ولا تجابروا حيث دبت الشيءنا ولا تباغوا في وكونوا عباد الله حقا ادووا الى الله وارجوا حديث كان البخاري ومسلم ماوري مساله تفسير اسم اسمعوا حيتاه يا رهيم ولاكذب إلى من هرستوا كل عباد الله إخوان. سرقتوا حيث الماء ولاكيم ب ولاكيم من المسوء عليها. عما لي ولاكيم من الإسلام كم طول على عين. استلم هو هذا على كيليو من الدنيا. سرقت المؤمن كل يدين. تفسد الحين المنورة. غفت أملك غفت كله. لا ركع ما لك هل لا ركع ما لك. لا ركع Mithmid walang takdahan nito. Hayaan nito sa mga Muslim, kung mayro sa biyaya robohan narte kano. Magawa yon? Kama tayo. Walin atgas ang takdahan هذا يدعم تحسن كهذا معلوم خوف انت دهدد للدهد بلاد ان تحسن على صوت ايه الوحد مجددا إن اتصر كفصوت الحق يتصنى النبي محمد عليه الصلاة والسلام ارجع من هذه البدعة الى الصنة بدعة عدد السلام نقول سنة والسلام نقول ونرأت على الصياد والتباق وفي التذاب والتحاجب لا يحسن على بيكا وعاكاً منها قل بيسي احتقال كيس إن اتصر إلى الصنة عليه الصلاة والسلام المسلم أخو لا يظلمه فقد مسلم كي فقد على مسلم كاو ورجي مو بالم الى ان قال ولا يحتر محق يرفك على سيدنا الصلاه معناه ما بنهره وحكه كامله مصافحته الى مصافحه شد عن قاده وهدي من يهني من عن قاده اما حقتي ولا شب عن أما كبار الحارقون هم أموال رسولك لذولي صلى الله عليه وسلم إن مقتل مامي لينقطع في رأس حالكم بمغزى من حليب خير لهم إن أنت موسى يده من أتلا تحل لهم إن منك أتكمذي محار بيرسجي ليمضح أو يكسر الأمر حاسم حارك أكجل من ذا تيجو أيقح يدان تيم جورج عن قاور سوبي عايشة وحيلة هاي والله ما مست يد رسول الله يد مراتي نعج عنك من عنك بول جبني ترى. حاسسكي سيدي أبليس يدي حلاوة يتابتم إياه رسولك الله أعلم من يتري الدمر غير أنه يبايعهن بالكرم هذا اللي قلبي أتمن جاءت إليه ما دور تودع رسولك أتمن فقالت يا رسول الله أبسد يدك أبايعه وعلم تريك أنت على الصوفي دي أبايعك ولدها فقال إني الله صافي للنساء وهو رسولك الدمر كمدع عنده رسولك عليه الصلاة والسلام. ما انت لهي <تصفيق> يا عمر انا جيت عماد لنادر تان ما برغتك و دواد ورشيد منين انت جاي كما قال قال شو طاب ثلاث شيء يدي بصمه هذ اللي انا بروي له وش اللي قلت لي اقلب لي قلب دينا في الصدع يعني هو قلبي يرقص النار كيف باين هلكه اما حلال بي حلال كبا دينا حد من جايان كده من جاي يغوصن كده وين كده لو دي دي هي حدو كرا سلام عليكم ما ترى رقم اسلام اما كان كانته لو تشيرا السلام عليكم سلام مثلا الله رسول الله عليه الصلاه لا تحكرون من المعروف شيئا ولو ان تجا خاطب وجه طريق ولو مسلم معروف طروح كثير ولو وراء هذا مسلم كان وكيف يتكلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فعقرات أنه عدم إظهار شماتة فيه إنها لتكون يتسلم إنها لتكون يتسلم عموم الدينة لديل شنية عموم الدينة وراء هذا مسلم كان إنها حديث عليه الصلاة والسلام ونف بإيسه إياه لأتوهر من الله ويبتليك معنا والله كم يوم سنين هداك كم سطر نباتي هاي سطع إلى ينطلق هذا السنة هذي كم تحمدونا حديث كم حواري أبو نعيم الحيدو بقصص عريق سيدو حالي. تاريخ بغداد بقصص علي خطيبكم أبو عثمان الحربي ابن نابي تمراني بيهقي سيدو كله أبو جعفر الطوسي سيدو كله أبو حبان وحالي قصص من طريق عمر من اسماعيل ابن مجالب بن سعيد الحمداني والقاصب بن أمية الحداد لوله الصحيكو عن حفص بن غياث عن قرد بن السنامي عن مقبول عن واثلة من مرفوعا مرفوعاً إمام الألباني مفهلي علة الحديث عندي الانقطاع عن بين مقبول وواثلة حديث كي إمام الألباني هو فعليه يوحى مقبول إليه انقطاع بين مقبول وواثلة هناك حديث قوة حديث منقطع قضعة دليل نوم ومطنة يوم عنده دليشان يساء لكن علومنا لله وقاله دليشان كرا فهنا حديث قاسي ضعيف حديث كاسي إمام البخاري وضعيفية وحام البخاري ضعيف جدا ولا يستشهد به الساس البخاري كان يتكسر وعن كما حقول غرفة المسلم كيف يقول له يا هاي أن توسع لهم في المجلس ملكم لا يرفع لي أن أضب الله للسيد وأتقدر بك إن أضبت العليب معه وأنا أتقدر بك مرسلك الله يقيم الرجل الرجل عن مقاله يقع فيه ولكن تفصه وتوصه رواه مسلم وأحمد مرسلك رسول القف مسلم قف كلام كان يوم كذب المجلس فليرد يدمر كذانا لكن الصباح عالية لكن أدواء كذك الكتابات كلام يس حقوق كل الرد عن عرضه هنا شرفتي سوى هذا هضالك وراك أو شرفتي سلطل الله إليه أمن عيدي سمعناها ولا السعودة عيد عياتها والضوينة كعليسي وحا إمام الكرملي هي إمام أحمد بن حبل أي وليين النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن النار يوم القيامة ففق وراك شرفتي سى الدفاعات إلهي قال أنك الدفاعات أنك قيامة له حقوقنا نداره بأحسن أسمائه ما عليه سماه عروس على ضغير إلى هي ون وين جنه يالقابط من فن السبؤير وعكوا كمذا إعالته هنا العروس ومواصته بالمال يحتاج إلى ذلك إلى دورة جد ما يدعن يل يهوه من نجر الفتحة فك مسلم كي ولا كاي هذو كارباه وحور رسول عليه الصلاة والسلام من كان معه من فضل ظهري فليعوذ به على ما الله له ومن كان له فضلا من ذلك فليعوذ به على ما الله زاد له. عرسك عليه سلسلة قف كأو غيرها وايستا. هسيياه أماني سيياه ما هو بيوك قف ولا شيء أنا يستعود معنا وجوه فوره قف تستعند تبدأ أنا جلاني سكراس يقنتها دعاتك. فأكلت من إن الحاجات هي سعيدة هذا يطيند ما هديت إيراد عرمكة كانت أتنعوها ذات الزوء وحرسول كريس الله عليه الصلاة ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته قف ولا أكي هو شيء سكترى إلهي وإسم أرميه سوى وعشي أقول العليا البخاري المسلم وعقلوكا منه أَنَّا يَمُنَّ عَلَيْهِ هنا أنا أبوكي المسلم أعيه أبوما أما أنا أبوكي الوحس الله هذه قضيه المسلمين بحق ورثه هؤلاء سيادههم هؤلاء السنني وهاك قمتي تاك قمتي وهاك سيي ذلك دخل وانا هو شيء دروه الله ميه روحا رسولك عليه الصلاه والسلام وهو كل شيء لله من حديثك اي آمد من مدساين على ابو الى اليهم ذلك قالوا شيقت ما بدن هذيك قال للمسلمين مرئي خانك الله يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يذكي لهم عذاب مرك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما يا الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاداء سوره البقره اي الله يقول اي لحد يا اكر واعكراكم على صنعه او يجب الناس يشكر الله قفت عنده فوما نقول الله يوم ما نقول وعكر السوك سلسلة موت المامي فذكر وحيد قبته هو الأما الذي هديه أنا غدا يقولي كلا هنودعي تصل إلى كفرفلة فعكر كمل حفظه قفت مسلم فكقولي يا هاي زيارته لله إلى أين لها زيارته أما خير فائدة أما وحده فائدة خير الصور صراحة أما حارة الصور بريضة أما لا يدك ما كوتش ألا ما صور شيء زياره شيء حديثك مالك يا أحمد بايل ورنيان وحو إلهي سبحانه وتعالى سن رسولك إلهي كوريين وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاوين فيها والمتبادلين فيها شعريك المحبوة تبد هو درت إيسو تعالى درت إولى فضياء المجالسة درت إيسو سيارته درت إينا وحسوسين إلهي قدرتي سبحانه وتعالى الله يدرد عند آخر وجهدك ما واكثروا تنيموا خوفا مسلم كان يدوب هي هي نفقا غير النفقيس هو الدين سيجاد الاول وعرسكم على السلام والصلاه دينار ينفق الرجل دينار ينفق اغرياله ودينار ينفقه الرجل على في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله دينار له دينار دينار السيو. دينار السيو. دي نار هي كنز وسيو هي دي نار ودا بديسسيو معنى خلص كي مسيو وقفت الله درتي ولا لا دي انا فديبتي فحال قال كلمه دا هنا برك اسيبلان كانوا كي بخل تاوا هذا دايسيو خلاص ولا نسين تكونوا نتو فحالكم نسيبتي جينا داك الوقت حقوقك قولي فحالكم دا يلعب دوار هيساتو يدو عمرو هذو بان انت مركه قالقود كورو بشاهد عالك ورهي ستاة مارك التاركور ولكن أقول شاهد على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوقش نفسي فولا يكون ممفلحون وعكما كم إذا مشاركته ومشاركته ومشاركته إذا مشاركته سيوح الدرامي اللي أولي أكتب هذي دلاته كسوان فرنطا هذي إن الزمن يتلقوا بس ديتش وان ديتش سوء إذن وعولي فعكما هذا المرحب كل هذا هذا الدراسل هنا أتقلت لهذه المحريزة وأنا أتقلت لهذه المحريزة وحاكم إذا أين يزني عليه بما هو أعمى هنا تكون أما أن تبعه ولم يوجد أي صراحة شيء يبتك به فرتيسة أعمى هذا أنا كفيت نوبه ورتيسة أعلى دورنا كالعصيد لكن هذه أعطب بغتين إن دي واتك وين كتم أعضب دوايسة كاما وحاكم إذا إن أتصبق أرسيسة أغيرت أعمى أنسي هذا هو أنه يتفقه و أنا أسلوها لك و قلبه يسيح أن يكون تأميرك أسكبه و أيضا بأطل و أكبر من أن هذا المسيح يسي حديث من يصنعنا و من أن يقول الله تقليل الخلافي معه إن الخلاف الخلافي ليسي هذا الخلاف ليسان هذا هو مسألة ديني هذا مسألة مسألة يرير الدنيا و إنه سوء خلافي و إنه سوء قبصاني و إنه سوء قبصاني و إنه دوله هلأي برات الحريرية فعقرك من التسامح عن الزلاط زلاتك كل عين يمخرفك كل عين تفسح محدق وعرتي المامي إني مستمات من كييري ما المخيموير كذي بريمنس عن فقال نتغافر عقول بريمنس سامحه عن ما معنا عن من عدم من العتاب اين العانته كبديني هذا العانم ثلاثه مرات طلعت روحاتي قناتي لاحظ موطد فريد متي ما في الفرعوني وحمو ثاني جدا قواطع خوف جوا هو ادارني هو هو اللي دما تسولني <تصفيق> فاكملي لك الوضع كوري ما دكعك بشي فاكملي لي نغيرها وحي وداوينك عاودي واحد مقبول لي فاكملي انت عايسي وليت ذهب القيد تعدي فعرسولكم كيري ما من عبد المسلم يرعو الأخيه بذهل الغيب إلا قال له الملك ولك بمثل فله مسلم مجروره مسلم ولكن سكلا أدعينا إيه ستغلق مبنان إلا أمن الله إلا الله إلا أنت إبوه ولك إله وإدي سيلك بحضل فعرسوله فقفت مسلم كان قل ليه هذا إن عد كده يعته أكد فقفه يعته وحي أعره أخير أي فبير أي فبير أي فبير أي فبير فعن شاء ينبدأ لأنه ولا أول مقضوط لا أول مقضوط والحيين لا دكوبان وفناد الله يدرتي ملولا لأول مقوح وعباده عباده هو شرطي بأيكم تعالى أن يكون لله إن الله يدرتي أولا ولا شرطي قال الله دور مطارع إن رسولك أضحي ينسى عليه الصلاة والسلام ولا لوجه رسولك السدولة تعالى من أسعارك السي قابت رسولك السمية السميسة وهي تعاون لسوكة الميئة وهي معاسير لسوكة الميئة على البدل والتقوى ولا تعاون على إسم العدوان هذا واحد فيه آل المحبّل الله له هاين ورسولك صلى الله عليه وسلم قام كله لا أركيه نص عليه ما تبي هي القلق الماذا يرميمه هي الطلية قفر فرعان وكهر قفر ما سبحانه س tas أبا بارس وسجليس إن سو شالك رامي لقامارمان مركب أبا بارس وعشران كم وحيا رحى الخليناياه ورأتني مضى وحكم درت أول ما يناني يدها يبيدها ينهاهين هذال دير الله ينونك تجدون دونتان إلى هذيلا وجرت محبتي للمتحابين فيها وحيود وحيود من المحبة اللي يشعل كيم عداني قدرت يسوا شال هذي أهل دير الله ينونك تجدون تان إلى أن تجعلني في المس، وعكمله حي أضعه حفلا في الخلية، الدنوب دنوبه وابعيسى، الدلائل المرفوعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم مخلص مسلم لا يظلم ولا يخون ويقول: ولئن سمح من بيدي ما كبر ثناء ففرق بينهما إلى جنب يحدث أخرج رحمه، رسولك إلى عيسى صل الله من أصدق مسلم في غفل كلام مسلم كذا ولا كي ظلمين وعكوده إلها نفس عن تكوتير تاء لا وقف إلهي دكتي سمت على وما كرهت إلا دم بمتكمل كل عين ويان هدي إلهي دكتي غفل سوشي على طارك راتك تان نفته دم عسال دم بيأتوا له أما جاء الرسول أما يسوع كلتش وكلوجا حديث كي واحد حديث ما رحمه ابن الله إبن الله كوري ومن باب التنبيه لا متوافق حسين مضم يصنع ضد ابن اللهي عي أخريان والله حنيوي وابن الله عي خالد بن عمرو النافع علي منعمان حديثك طرق بلد اللهي عي ولا الباني وحول صحيح صحيح هذا كيف ترى حديثك شنط كل شيء بقلي يصدق طريق أصحابه من دروب منو كم يومات ما مكرين الجدل والمراء ضوضاء يمنعك خفدي مسلم كامدان مرانتان وضوضانه الله ما كذبوا وعد تفريق تفريق بني مني وعد كان المداهنه وعد من كان عليه هنا لما المارسه تعان محوشه جنب ولا يقولوا شي مننا الدرين من خط تستصمني هادك دوت ولاتي نصو بابايص ولا ولا مركو حنان كدعيات جرو كسي دعيات كصاغو بتتنكا مركو ولا سميني لا كروص قرب دشو ولكن نصو عناصات إلهي تأتيه دوي دار تأتيه كما كم خربوه وين تكشوه على سدوي وين تكشوه على سد؟ هذه سأ وح كلا يكون عنده هايمو الشقي من حسد كليس حاسديه و هذا هو عترات على إلهي علم ضاع ما سألوه الكلام السالما سيا باب كاسي وفرونه إنه حاسد هذا أيادكم ورودكم فحرى حاولنا إنك حاسد إسكيل مسألة سو لها ومسألة شو هو مسألة ديني ويه ومسألة له ده سميهم الدين لما هل ابتدعوا؟ إنه مسويوا بدع يسمع على عليها دي ما, ما على عليها علي اشكال من هم على سائر عليه ها وحاقون عليه وحوله بارا يشكون مني شو هم هم بقدي مسائل بقاليه يوم فضيع مسائل فراغية مسائل مسائل مبارة hindi malabo din, higit ka bababa din sa kanyang pagpapahami. Higit kung tiiri. Hadi ayon sa kanya ay kaya nakuwenta sa kanya yung mga kasiyahan. Hoss, frisaw, kaka frisaw. Hadi yung hatingin na mga jame ay sa kung frisaw. Istimod din namin ay, paso tapos magamit. Hayaan kaya sa pagpasok kung dapat dapat dadka kale hadh arabanay inta asiga tubu waxa ay u taraan waxa ay